بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما بالسموات وما بالارض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي ماصف الأمين الرسول منهم يعلم ما يأتي ويزكيه ويعلمهم الرقية والحكمة وإن كانوا من قوما في ضلال مبين وآخرين منهم لما إلى حكمه العزيز الحكيم ذلك فالله يتيمني شاء الله ونفضل إلى عظيم ما أسألوا الذين حمدوا التوارد ثم لم يحفظواها كما في الحجار يحفظ أسفارا بئس ما أسألوا الذين كمموا آيات الله والله والله يلقوا من الظالمين قل يا الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء للعلم أولي أنتم الناس فدمن الموتهم كنون صادقين واتمنوا أن أعودهم وقدموا الأيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفردون منه فإنهم لا يقيكم سما تردون إلى عالم الوجول الشياء في نبلكم وكنتم تعملون يا أيها الذين أمنوا إذا ندير الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا بلادك لله ودروا البيع جالكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في العالم وانتقوموا من فضل الله ونكروا عكسين لعلهم تفلعون. وَإِذَا عَوْتِي عَرَكْنُوا لَعَوَلٍ فَابْضُّوا إِلَيَّ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ هَلَّهُمْ هَلَّهُمْ اللَّهِ